نفعل الله بكتابه وعلنا من آياته وجعل القرآن حجة وشكة عندنا اللهم آمن والآن مع هذا الضعى الحمد لله يدعي الأذار الوقت من شاء القارث ألعى لإنفاق ستاغه يسترم على محكم ومتساغه الحمد لله الذي أتقن بحكمته لما خطر بنا سبحانه من العظيم سبحانه لله الكريم سبحان فلك الأمر عظم حلمك فغفرت فلتا الأمر فشقت يدك فاعطيك فلتا الأمر تطاع ففكر وتقطع فتغفر وتجيب المفطر وتكف الظلم وتكف السقين وتغفر الزراب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل السوبة ولا يجابي آلائك أحد ولا يغلق هدفك قول طائف سبحانك من مليك ما أجودك ربحان من منك الغنيين ما وصعدوا الجان والعظمة والتبليه والمجد والحال سبحان من لم يزل عليهم ربحان من جل وعلا سبحان الجل في سلطانه وعنه سبحان العليم الكبير سبحان النقي الخبير سبحان من يخلق ما يشاء ويختار سبحان من سبح الشمس النهاليه سبحان من سبح الليل البهيمه سبحان من سبح السماوات وأماتها والنجوم وأفلاسها والأرض وسكانها والبحار وحسانها إلى الهنى. ما طابت الدنيا إلا بفكره ما طابت الدنيا إلا بمعرفته ما طابت الدنيا إلا بعبادته ما طابت الدنيا إلا بقرانك يا من يقبل مرتاب ويعظم عن يا je als hem يا hormen ja de يا kreden, ja de l'nizde neer, ja de l'nzafir rafiik, ja de l'nafir, ja de l'nafir, ja de l'nafir, ja de ja de ويا خير ري ومن عني ويا اسرع الفاتح ويا احسن الفاتح الهنا الهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا عليك نقبل عليك نقبل وإليك نثني وإليك الشر وبك متع وجهتنا الحسن ورضاك نبغي, نبغي ورحمتك نرجو ورحمتك نرجو يا حبيب القلوب يا من يطير على الغيوب يا من على الغيوب الذنوب ويغفر الظنور ويسر نعياض سبحان الذي في السماء عرشق سبحان الذي في الأرض قطمه سبحان الذي في القدر قضاه سبحان الذي في القدر قضاه سبحانك من إيمان عظيم ولا تبالي تضرب الجنود ولا تبالي سبحانك من إله عظيم تضرب الجند العظيم we hebben ons dan beloven, we hebben ons beloofd, we hebben ons beloofd. Ja, beloven. Allah, we nemen de steen, we nemen de zandsteen, we nemen de zandsteen, we nemen نأبد ولك نصري ونسجد وإليك نسحى ونفجد نرجو رفناك نرجو رفناك ونفجأ عذابك إن عذابك جد بالطفاء المرحب الله ربنا اهدنا فينا النجائب وآتنا فينا العسائب وتولنا في فينا وتغلناه ذلك لما في ما أعطيه وقلنا برحمتك وقرص عمياتا وما قضيه انك تقضي ولا يقضى عليه انه لا يدر مرهانا وننعز من عاجه عليه كما أردت ربنا وتعاليت اللهم إلا نسالك الإضاء اللهم إلا نسألك نشر بها دار ابا وذم جناه في اعلى النور ولجدن يغري اذا وجدت السر او من ويل ضد ماء مضره ويا اللهم إلا نسالك خفحة تغفر إيماء عنك وإيمانا في حسنك قلوب ونجاحا يتبعه سلاح ورحمة منك وعافية ومغزرة منك والقوار ومغزرك منك ويضوارك اللهم اغفر لنا ما قزمنا وما أقفرنا وما أسرنا وما أعملنا وما وما أنت أعلم به لنا أنت لمقزم وأنت مؤخف لا إله إلا اللهم اهلنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهلين صالحها الا ولا يطرق سن الا إلا اللهم انا نسالك خير المساله وخير الزعاب وخير النجاة وخير العمل وخير العيات وخير الثواب وخير الموت وتذكتنا وتقف الموازيننا وحق قيماننا وارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوانع وأوله وآخره وغادره وباطنه والدرجات الغيان لزمية الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نزلك خير ما نقف وخير ما نعمل وخير ما نظهر وخير ما نبطل وخير ما نقع الدرجات العلا من الجنة اللهم أصلك نادينا البلدين وإسمك ومنا وأصلك لنا دنيا مهلتي فيها معاتنا وأصلك لنا آخرة التي لنا معادنا واجعل الأيام سبيادة لنا في كل طريق تجعل الموت راحة لنا من كل شارك. اللهم نجدنا ولا توقفنا وأفرنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآفرنا ولا تؤثر علينا ربنا ولا تعل علينا توما ولا تنتصر علينا ومدينا ويسل الهدى لنا الله اللهم إنا نسألك إننا جادلون ويكذب الصادقون ولن نجادل ونسمم الطمعين اللهم إنا نسألك إننا كثريات ولي كثريات ونرجع غير مخز غير ولا ضرب نموجها رحمتك رحلتك وهل جاء الى مغفرتك والعزيز اذا كان هو الغني كل شيء والسلامه منك ليك وانت اهل الجنه والنجاه من النار اللهم انك عفوا كريم تحز أنّ. اللهم إنك عزوتهم ذئبًا وضعًا اللهم إنك عزوتهم ذئبًا إنا نسترجى على الخيرات waarom zijn we zo kort? Waarom willen we dat? Waarom zijn we zo onhandig? Waarom zijn we zo اللهم احطظنا بالإسلام قائد وحطظنا بالإسلام قائدين وحطظنا بالإسلام غافظين ولا كتلتنا عنه ولا حافظا يا رب العالمين اللهم ما ما ينكذي علينا من خير فتمل وما نعذي علينا فلا تكلب وما تسرته فلا تكلب وما سترته فلا تنسي وما علمته فاغفر وما علمته فاغفر وما علمته فاغفر وما علمته فاغفر وما علمته فاغفر وما علمته اللهم عاملنا برحمتك اللهم عاملنا برحمتك اللهم لا تجعلنا بندا إلا لرضاك ولا تجعلنا إلا طاعتك ولا نؤمن إلا طاعتك ولا خط إلا أعليكك ولا داخلا إلا أجنقك ولا مختلف إلا أرسلتك ولا آمرا بالمعروف ولا من علموك إلا خفزتك وتدسته لا رب العالمين اللهم شدف عرضاً لك محمد صلى الله عليه وسلم وجوجات الأميات المحيين الطيبين الطاهرين اللهم فرقك كان اللهم فاغفر ذنوبنا اللهم سقاته اللهم سقاته اللهم عليك به قول يا عزيز اللهم جن بك من في عروقه اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجدك اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجدك اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجدك Heel erg bedankt voor het kijken naar de wereld die we hebben. En ik wil ook graag een vraag stellen aan de heer Paternotte. Ik wil ook graag een vraag stellen aan de heer Paternotte. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين من الجهود والمصار المعتدين اللهم لا تقل من راية واجعلهم لمن صنفهم آية اللهم مسكهم كل ممجد اللهم طالب بينهم اللهم ابرد الظالمين للظالمين وأطي جهنة محمد من ذي من ظالمين اللهم اطرق علي المجاهدين في كل متاس اللهم عجيب مصره اللهم اجمع لهم قنوب من ينصر الحق اللهم نطرك الناس وحسن عبادة المحيز اللهم اهل الناس اوطاننا وعطيئ ائمتنا وولاة امورنا اجعل اللهم عبايتنا في من صعبك والسقات واستدعي ضعك اللهم اوفقني يا لما هو ترغبا وقلبنا يتهدي الى التقى اللهم لا تجعلني من الدار الضالقه ان اصفا ان تجذب على الفير ودعونه عليه واتركنا من قاله السوء والشر والفساد اللهم ما ذلك من هذا الجامع المدور اللهم نبتل لأيه اللهم ارتع درجته في المهدي واطلقه في عقب انتقاضه اللهم داري في بريته اللهم ارتفقه الخيرات الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقمتك وخذ بك من زكاك ما اللهم اهلك باب المسلمين اللهم اهلك اللهم أنت في قلوبهم كفك وكف نبيك صلى الله عليه وسلم وحك العمل الصالح اللهم أنت في قلوبهم لغض المنكرات اللهم امت في قلوبهم لغض المنكرات ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدني في بها المسلمين اللهم اجعلوا النهاجات المهليات غاضيات ومضيات لا يقرأ في يا ولا خفر الله اللهم يقفهمني من السبر والسفور وموكر الأخلاف ودعايا في الشفور وعبي الخفر يا عزيز يا غفور اللهم يخفهمني للزواج والسكر والعفار يا رب العالمين اللهم اننا نسالك الهدى و التوفيق و النجاة اللهم اغفر لآبائنا و اللهم اغفر لآبائنا و اللهم اغفر لآبائنا و اللهم ...welkom in Londen en Zwarte Zeeuwen. We hebben daar een hele grote stad in gezet. اللهم انا نعوذ بك من خير النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنه القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واستر عيوبهم واصلح بركه منهم واجرهم سبل السلام من سورة السلام اللهم يغفر لجميع موكى المسلمين الذين لك بالوحج أنبيا ومن ذلك بالنسانة اللهم اغفر لهم ورحمهم فآتهم ورحم وأتلوا نجولهم ووسعوا مدخلهم ورسلوا من الماء والسعيد والبرد ولقه من الذنوب والخطايا كما يلقى الزوب الأدعم من الجنة اللهم جادم بالحسنات والسلامة وبالسهيات أكبر وصفحا وبقرانا يا غير ناجي والستران وقتنا اللهم امننا يوم البعث اللهم امننا يوم البعث اللهم اجلنا بركانا لنا من الدنيا تهاوت عننا انا لله انا الله عنا نحيا ولا نموت انا نحيا ولا نموت اللهم لا تألهك الرحمن، اللهم, إلا نسألك اللهم إلا نسألك إنا نسألك النعمة، اللهم يا سيد الرافض، ويا رحمن الرحيم، يا صنايع يا بني ويا مجدنا إذا انقضى في وحيل بيننا وبين الأهل والنفع. انجنا لا جناء إذا ما فش الفير ونلجأنا إذا فقع الأمن يا من يتأنّ على المصلين يا من يتأنّ على المصلين على المحطئين. يا على المعاصي فلم يضفنا يا على فلم يصبحنا. إليك صائدة ندوبنا إليك صائدة ورخنتك لنا نادلة إلى هنا إن فرستنا فمن الذي يقربنا وإن هبستنا فمن الذي يقربنا اللهم أنت الغني ونحن ضعفاء وأنت القوي ونحن ضعفاء اللهم إنا ندرك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخارجين وجاء من جزء الذنوبه وقلت حسناته وأرجلته خطايات ولم يدر إلا أن ترى فيها. ولم يجد إلا أنت ناصرا يا أرحم الرائع اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا واشكرنا يوم القيامه يوم العرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يناق عن راينا ولم تذلغوا مسألتنا خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نترك إياها ونربط إليك ما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي أعذاب النار وفي عذاب النار وفي عذاب, عذاب, عذاب, عذاب النار وكل الله على نبينا محمد